كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضا ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضا تحرم ما يحرم من الولادة وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضأني ولكن أرضأت ممرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذله فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إئذني له تربت يمينك وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذي ردل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضأتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عنه قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبئتهم ابنات حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة أمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة أمي وقال جعفر ابنة أمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي